وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. لا كتاب البيوع جيشنا كتاب المفلس سار ماله في صار ماله فلسن أو كسيك مالكه بيتا باري وردي بقلق. يجوز لأهل الدين ويجب جميع يكون جميعا ما يجدونه, يجدونه معه ويجب ان يكون برج الباري قرزه ويشكى كا خلقك كاسبي اكاتر فهذا يجب ان يكون قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه قرزه شون ما ملأ ذلك أمزورك ساند هذا كده. فرمي جزء لأهل الدين يعني خاون قر زكان درست بوين هياخذوا جميع ما يجدونه معكم. درست بوين هذا معروف سامعك. لا كابري قر زرهيا بيبن إلا ما كان لا يستغني عنه إلا أشتانا بكنات وأنا ببيوز بدي كبيوتري الضروريات. والحاجيات. أشترني كهان ضروريات، حاجيات، وتحسينيات يعني وهو المنزل يعني منزل يعني مكان النزول، مكان السكن. يعني كبراك كبوجر بدي قرزوانة تاني خانوك أي بيفروشي. بوي قرز كان يكبر وستر العوره فريك عورتك هذا دركش هنا بيت روتك تا تجي لبايا بيدك نلبس العوره زلقان بفرو شباق بارق رزقم ببمو وما يقيه البرد واوشك ديفال الزلا سرم وما يقيه البرد والحراره حرت جنا لينات وبلام اوشك ديفال الزل سرم لغرمه يعني تجلي ها وينو زستانا او يبينا ويسد رمقه ورقه يعني بقية الحياة او كوا جاني يعني كبرا شانكيلو كيلو لما بلا ولا مش بفروشه من قرزه كاني نابت يعني جلوبر گو خوردنی خو و عیلقه شی اگر بو تر کا گما بشکی خود او هی عیلکت دی عیلکه دبین افرش نه اوبستانه کا ضروریات و حاجیات اوانی په نفرش بلعم کمالیات یعنی کمرمون له مالا سولتی هي سمریته کې په دفرشیت طبقه کې په طبخ رأس الضروريات يعني بلام حاجيات كبر طبخ كيبي بفرشيه بتشتشر جابوه من على كاني هني يعني أتوني فرشة كيبي بفرشيه بلام كمباريجير فرشة كي ناتوني بيفرشيه إلي استد شيء ده نشأت يعني برجع شتهي زيادة لفي قنافا كي ناتوني بيفرشيه بالام اوانيك ضروريين وحاج جناتلك پفرشتو ومن وجد ماله عنده بعينه اگر كسكتي دا او بکسك یک دوي او خوتي بدياري کروي للا ما تو بونمته ساريك پفرشتو يعني سلاجه کې پفرشتو او لو شو نيترو كاتك خلق دين دا زكاني عندكن تو شو کو حق کا تی داری حق ما فی خطتکے سری کی کبرہ پاری نیویدتو ہتا این چپ کی سارگی خود بیتو سحو احق بہ ہی املہ مو خوغلہ پیشترا ک مالکی بہ و لبرین خرکئی ہای خال کی ترشتہ ہا ہوش ابن ام علی مال خما من دا و فی ز اس مالکی خما بہ مو وإذا نَقَصَ مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه <تصفيق> اگر باري مفلس او کہے یتی کم تربو قَرْزَكَانِ کوا ہم قرضکانے پھر وجیرت بولمنا کہ برائے دفتر قرضہ رہی چنک سے بلان ہتی پاری ہے خلق و هي كان الموجود اسوه الغرماء ابي قاه يعني هركسك وكو خان قرزكاني تر اباد غشتانوكو كويك. يعني نبي مثلا كسك موليت وله من زياتر بم باو كمترب يعني او باريكه داش ذكري بسر خان قرزكاندا وكو يك واذا تبين افلاسه فلا يجوز حبسه أقدر كوت كمفلسة مفلس هكي ني نابع حبسكي عقوبيدي بو لبري بيغاموني خالصون فلان لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته يعني لي يعني مطل والتاخير الواجد او كس يواقر زارو فاري هي نيداتو اتوني عقوبيدي أتواني حبسكي اتوني سجنكاي واتوني لا كان يبو وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره هيك كبري قرذر ندار دسنا رويتو دسنا رويتو بو فنظره يعني تاورده كي الى ميسره تاوكاتك وادس اجت نائب عقوبي بديت ولي الواجد ظلم يعني وكسك قرزارو طاري هيو عمرزور خطره ويسش بوت بابله نام خالك خالك كي قرض زكاة تواني بجardinى قرضكى شيء ولا من يداتو كم ترخمين كاتو أما ظلم بي كني يحل عرضه وعقوبته عرضه عرض ليراب معنى موضع الذم والقدح ديت موضع المدح والقدح من الإنسان عرضه معناه ذيك لما معناه كان يتيح شرفنا موسى يعني خزانك كذي كذي خش كذي أو يبغى حلامات يعني نبي بنو من الكعبة دورة خيالك سكبة ولا تسمجنا كتاب نحيله عرضه يعني يحل خد له خدش عرضه يعني خدش عرضه أتواني تبكى سمعتي لك دارك أولاً كابراء قرص كورة أولاً باريدة نايداتها أولاً كابراء نامرد دولاري بارستان كابراء كا عن الوفاينية قرص نداوته نايداتها أولاً خلق باسك أولاً خلق بيناسي كواتل إيرا أما في إيديك في فيركات أبي إنسان لمصطلحات الشرعي شارة يعني اگر اغاد لا مصطلحات لا بي اشتاكانت لاتيكال ليرا اگر كسك بيتو عرض وكو حديثت يبقات فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام لأنه أعراض بمعنى شي ده شرف ناموز ده وهر وها معنى سمعات الشتاء بلام زيادة لبريد سياقي ديماء و أموال زيادة چي اجرته شرفنامس اجرته نابع ليرا بولاكي ديته هروكو چون كاتي خواهي باسمان کرت كلمة سلف دو معنى هي معنى هي حقدي معنى هي فقهي ابه آغاد لو نصطلحاتنا بي وينا مشتقاند ليتك يحل عرضهو يعني الذمّه أتُعني ذمي كيد وعقوبته أتُعني حبسك التشكيك في دقيت ويجوز للحاكم أي يحجره عن التصرف حاكم أتُعني حذري بخاتصر حذري يعني وش كيد يعني أي يحجره يعني يمنعه عن التصرف في ماله <تصفيق> حاكم قاضي من عيبك لو يكوى حل سكوت يعني بتوانى بتجيب بمالك هيكار وكسب يبكاد حقوقي خلكي لا أو خلك أو لا ترن بوي كبارك يبوا منو أن وقرزاره ويبيعه لقضاء دينه من يبيع ماله القاضي قاضيتها كام مال كي افروشيت بويق الزكاني بذاته كم مال تحسينيات وكماليات وكذا يجوز له الحجر عن المبذر مبذر لكل دار قام فعلن فرق بين اسراف وتبذير شيء وكل عرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخونه مكان و ممكن ولا تجترافروا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ان الله لا يحب المسرفين فرق بين مسرف ومبذر شيء اسراف وتبذير شيء بلى غالبا لا ع مبارك الله فيك. يعني اسراف شتيكه اصلا خوي مباح بلم حد خوي تي فرانك بيتر اسراف كله واشرب مخونه مخونه ولا باان تبذير شيء بون هناك ابرشه باركيه دات الجيره جيره خاردن اسراف يا تبذيره تبذيره مشروب خاردن اسراف يا تبذيره تبذيره الين المبادرين كانوا اخوان الشياطين ابو بريش شيطان كان هيكس كدس بعده صدها زاريبر ايوارته توهزني لكياني كشتي دعوه للخو موطوا باليارد فيشو طوبانو نا جانب لوشتك ترحات انا حشوا غصن جاءوا grandi مراهقين وهيا على طاري دسك ديكس صافي جات يعني هناك شيء يمكن ان حجر هناك شيء يمكن ان يكون ومن لا يحسن التصرف يكون هناك شيء يمكن جيل يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يه لي فوتري نزانكاري فوتري ولا تدس فها اقول السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في امور الدين والدنيا هو تعريف السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في امور الدين والدنيا لا بوا دين دنيا تصرف باشني او كسانش حذر خير التصريان المبذر والسفي ومن لا يحسن التصرف أتمنى السفيها من على قريبته زوربيجنا ولا يمكن اليتيم اليتيم هو من لا عب له دون البلوغ. يتيم أو كسي، كبالغ نية بلام بالغ نبوي، لا خواري بالغ بنوي. إذا كسي بالغ ما بيبدأ كي مرتدي. فيو تري يتيم، استلاح النخر، كبالغ بو نخر. ولا يمكّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُنّس منه الرشد بعد البلوغ. الله يتيم كباري هيا ميراتي بمعتوى نابي تركي بداية دستوى حتى دعي بلوغ الرشد إليه بدينا الرشد هي الجيري كبيرت لي حسن التصرف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح النكاح يعني البلوغة أو قيشتها حد بلوغ آياء كبالق ويقصد فاركا إذي تينا فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ويجوز لوليه يعني لولي اليتيم ولك هو من يتولى شؤونه او كسيك كاروبر يتيم ياكل من ماله بالمعروف فاري يتي مك قبا تاكا بونو مانا ميتي براي گوري يتي ا مزاكي تي لگاوا اجيت پارو زرو تو زمان يتي مك ها دوس من الله يتي مكان فاري اگر بنا من بو پاريا استيكري لشتكي شي خرد اسايا چي كاتي خردني مال يتي حراما من الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما أو ظلمني عربك يجيك يا زانية ما خليه جليه بارك الله فيك يعني الظلم ظلم اللي أزل الظلم بو يظلم اللي بكا إنما يأكلون في بطونهم نار هاي كاسمة ليتيم خالد ليس لي بلكم من باب المؤانسة ما تجيبوا مع اليتيمك تعرفوا هنا ولا نايخو يعني أو شتیکره نو کومل گهی کورداری و کو مانهیا ناوی خونه چایب خونه لسی برکیدانشه همو جری باوک مرد نکید هینل هینریته و پيشانه اول اسلام شتو مانه نی ولا تقرب مال اليتم الا بالتي احسن نزیك مرو الا بساتر نبی باش ا هر هیچ ناب بخوی باله اتانی بخوی بالام نگل اویشا تو کاتب و مالن دوک وی له یولد 5000 دردس من و اشتيك <تصفيق> ببستيان هبوب وين بكرا لقلب شتايان بخلي عندكم معانا سو ملاطف عندكم وصلي الرحمن لقلب جينا كتاب اللقطه اللقطه يعني هي ما يلتقط في المكان الغير المحروز يعني شتكا كوتو هو اللي يير له شويه دكه محروزني حرزيا حرزونه كخلق ما لي خويا تاع قرزته يعني اقرتور وش جدال الدرجهي مابط ريشته دجوره وش تك لنا وحش كان كوتو اتوني ام الله مبارك ونبودو نخير ها يجي لك <تكنت> اشتبهوا توا دو ازيتهوا انطوني بولا ملقطه بالو چونكما ملكي كي مشاع ملكي كسغنيه بتيبت وقتها ومن وجد لقطه فليعرف رفاصها ووكائها رفاصها عليه هو الوعاء الذي يكون فيه او شويني كواب من جلدين او خرقاتين او غير ذلك اتران ايسا الجزدان مكيفو او اشتانه هي <تصفيق> لاتشرب مبيز بي لفروبه لقايش بي لهرش تكبت هو الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء كيس الزنجير يكاليا يا كردي قوان في الدموانة او ستيكه فقيتو قد ما وانا كيشي لبركه كيسه كيسه ويعاك اي فاصله ك او يك بي ابسرع او يكا جراتو ركه حوام حبل دري جهبو بيانا فيتايو او فيتري وكا او لا بركه صنع جسدانكاي سرنك كاتيجوريكا قدما وانكي زنجيركاي فان جاء صاحبها اگر خاونكي ہاتھوا دفعها اليه ديليه چدېته با خاونكي والا اگر خاونكي دس نکوت بون زيكانا عرف بها حولا يعني بان گوازيبود کاد نشوينه گشتيركانا يعني لبردر گاي اومز گوتاني كنيجي جمعيت ياكته يعني المسجد الجامع لو شو يعني كوا خلقك تي اكو بيته هو به عرف بخلق على كاني دون خلق لو شو يعني ولو شو كوا او چهار دوره اگر داره که دل من بر بو خوانی بو نانوشنی تام بو بردیدم. عرف بیها حاولن حاولن اینجی اکسال و بعداً دلیک دای صلاح که نبو، یا له صرفها، ولو في نفسه اتوانی خارجی که اگر شیبو خودی خویشید، ویضمنو مع مجی صاحبیا. اگر خوانه که دای صالونی تو دای چهار صلحات و. ألقط بو يد بجريد باش لوطه وته دو بزول أويوا تعريفك كي شتك بي او نديع كخاونكي بدويا بقرط هاك شتي كي كم دوزيوا كم نرخبو كاع لما كان شتي كي تاعفهو آوا اتوانی یکسر بی خویی. بنویم نه خورمیا کدوزیتو، سیویا کدوزیتو، پسکتیا کدوزیتو، پنجهزار دوزیتو. خوانه کی دیوای بگرد؟ آ؟ مخیر. این باید آنیه خوانه کی خویی مندو کبرا و دیوای بگرد. آمانه کدوزیتو یکسر توانی It starts from aALI to a healing question A verse or title or zat and rumix theessly A refinance of what these are Jobjm Ontop Only if we own a humanidal That is to the end of this tube To have the備 and drink a and get it Because then ask for sale If the need and out of money A person doesn't care when you see it The Seattle's face could also make يعني يجب ان من على مكه ونقطه مكه هي مكه ونقطه مكه هي مكه هي مكه من مكه هي مكه هي مكه هي مكه هي مكه لسر مكه هي مكه لغير مكه هي خاص هي مكه ولا تحل ساقطتها الا لمنشد جائزنيا شتيونبو وكوتو لحرم مكي هل بي يرد الا لمنشد منشد يعني لا نشد ينشدوها يعني الذي يسال عن صاحبها او كسيك اقرت بنك هناشدك اناشدك يعني أطلب منك واسالك دواء بك وبدويخه ونكيا ابقى رد ووكست ام صلى حرم لا مكتبي مكه المكرمه اكتب كلاب وكردي الاماكن المقدسه في مكة المكرمة بين المشروع والممنوع ترجمه كلاب وكرديه ترجمه سقط لا والله كي تاع اخركي تيجي قالو شتا سقط عليك تاعو ام حديثه بو نصيب ستيفن بو لما كان درسني هذا بي غير الا ماكو كازيغرمي كبي سي بي او يعني اللي منشد الله يبارك ما يجيبوكا او تيي غير بي سي بي هبي تواني حالي را بي بابا خو او حديث شيء تدرك بده ان الايمان لا يارض الى المدينه كما تارض الحيه الى جحرها ايمان دغرتو بم مدينه ولا مدينه كؤبته كو كوتون مار دغرتو بنا كناكي يخويتي اكو كاتون سيبوي ايمان المدينه شته دروا وكوتون مار لكناكي شته دروا يعني مدينه بي ايمانه بي اي تشتي يصير سماري زرت ابو ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما هذه تعنيه أو كسيك اشتك دادوزيتوا اشتكيك بينرخ الحقير يعني نكما التافه كقوصانيك دوزيتوا الصوت يعني قامشيك دوزيتوا قامشيك دوزيتوا اشتكيك لوباوتانا ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا الی دوی اولی که واسی روز بانگازی بوده کاتی. وو مسئله سلاسل هیچ بلام لولا أن تكون من الصداق لا أكلتها وبقي بوري كاتوني بيخي وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبلة الدواب يعني اللغة ما دب على الأرض بلام لعرفة دولة بارستان بو جن لبران تريكا شوارب عنها وشترى جايا ومر بزنلوب عبتنية وجد رج أسب معين وعناية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 قضا <تصفيق> يعني برياردان بو فصل خصومات بو إحقاق الحق إبطال باطل وإصال الحق إلى صاحبه بو يقلع كردنويك شكاة برياردان اللي يقلع شكان و وقعندني حق ما فوسبخان حق ما فكان و ورغرت حق ما فكان لا لاي كساني, كساني حق ما في خلق ان إنما انما يصح قضاء من كان مجتهدا قضاء كسلك صحيحان مجتهد يشتبه الرتب اي مجتهد هو الذي ينظر في الادله او كسير كسيدي ادله شرعيه كان كات و ينزلها على الوقائع تنزيل نص الشرع كانك تسر او وقعان او وقعان كديتا فردسي كبرك البرسياريكي لكن دافشاتيا قرر الادله الشرعي ولاميبو ادوزيتو كيشي جاتو تودس لا ادله الشرعي تشارصري بودوزيتو او قسم يعني خو سي دي ادله يعني علي اجتهادي هي وملكي اجتهادي شي هي سيدي أدليش رعيه كات حكمي أو مسألي كهاتوت لا أدل لكان متورعا عن أموال الناس ورعتي ترك ما يخاف ضرره في الآخرة ورع واز هنانا لشتيك كما ترسي الذرري لاكلاد لقامه تارك ما يخاف ضرره في الاخره او ورع يعني حرام اجريته وا مكروه اجريته وا شتن كيش كوا يعني انسان ريبو وقماني ياها أو ما هو ذلك فإنه يجب أن يكون ترسيز ذلك لها ببقية أو ما او نبي أو ورع يبدو الورع التام ورع طوال متورعا عن اموال الناس خويته ده بارز وكفاله لخلقه هذا يجب أن يعني رشوة ورناجة هدية ورناجة عادلا في القضية لكاتي برير دانا عادلا ظلمناك جورناك جور نکه، میلانی نیه بلایی کجلا خصما کنه، بلکه عدله. حق من بسويه، الله حكم آداءت بيكسانی. رصی بسويه، اما لی اسلام ده مساوات نیه، خوشه عبدالرحمنی، الله لی اسلام عادل هی، مساوات نیه. يعني هرکس حق خویت پیدا او عدله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نهابت افنجعل المجرمين كَالْمُسْلِمِينَ كالمسلمين نهابت هل يستوي الاعمى والبصير نخر يعني وليس الذكر كالانثى للذكر مثل حظ الانثيين وللرجال عليهن درجه يعني مساواة نيه الاسلام هي عدل هي يعني كاتكا كان من الاميرات للذكر مثل حظ الانثيين اما مساواتي يعني بلا ما عدل فيها يعني كصير كي كورك دوخوش كي هي وداكي شي هيا كاتكا باي أمريت الامره خزانه يك لهشتوه وباقي كي ما هو اکریه تا دو بشو، باشه کیوکو رکا باشه که تری بودک تکه. اگه صریح کنم کرای نفاقی دای کیو دوخشکه ای که وقت صریح. او پارهی که واد و دوخشکه ور انجوت ولی ما لا داینن بخوایم. لب پاره خرزنگن و نه فقط. کیم مصرفیم نده. او کرای. نفاقی دای کیو نفاقی دوخشکه شیاد. و کجندیه؟ ابی معرایی بده. مری داو خزانه کی و آن زن فقی خزانه کی شدیت سری. بلامک دایی که بیایشنا زواج بکات و دو خوش کی زواج کن. مری ادناه مری ولگریم ولگریم. چون الای میرده کنن نفقه ادناه نفقهان بقید. آ؟ نفقهان بقید. ایو پاری وابر میراد دوریان کردو هر معلومه. ایلا مگر خوان بکن خیر صداقات توش دارن. ليره اما عدل كياكرك دوه اندي دوك سكيبرد يانا عدل بالمانيك رخنا للاسلام غير ام لي دانا وشي كدنا وين صرا واي او كي للذكر مثل حظ الانثيين لمسائل ميراث تنهالت جوج حالات جوج حالات تايت تجينا حاله كاني دا بشكرني ميراث لابين ذكر وانثى اخوي وخويتها الحاله يك حالتين للذكر مثل حظ اشبه بكره الحاله بخوي تتعلمون ان يكون هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هي هذا هو هذا هو حالتي وامن هي أنثى حالتي وامن هي, هي نيرينه حالت يوا منها النيرينيو مينيو فيكبات حالتك من هي النيرينه لمينه زياده ابات ايش لشرح حالته قام ان شاء الله توي التفاصيل ميل تاريخنا كاتب الاسلام للحكم بالعدله بالسويه بالعدله او انتبهني يا كبير سن حاكمين بالسويه يعني ما قصدي يا اخوي بالعدله بلان لفظك في سبه تصحيحك ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه حرام لا سالي السوره بين سلبيك قاضي وداعي ابكت يعني قاضيك لولايه و هركسك لدعائي ولايه ابكت تي عمري خلاص وصلى اللهم ارميه ان والله لا نولي على هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص عليه کار برای ابردن این مسولمانان، یه ما هر کس یک دعای کرد نه ایدینی و هر کسی کشوریالسری نه ایدینی، بو مظنیه. لونی هند یک مقصدیه به کدیت دعای مسئولیت و برپرسیاره دیوکارده دستیاره کرد. بالام کسی که دعایی نکرد، خویلی برده دعای و دعای اعفاء ای الله بجيرت ولا يحل للإمام توليه من كان كذلك كث كواصور بيت لسرد قضاء إمام نيدفي ومن كان متاهلا للقضاء فهو على خطر عظيم أو كثيك أهل بوي قاضي لسر خطرك جوره شنكم مسلكتي حقوق من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين هرك سبوب قاضي وباحكم وسر براء بيتقر ثمكم قد جاور بك على أحكامه دوك ساتونت لاي حق أمي داب زور خطر بيع ربي إنسان بترسيت وزور ليف قولة بيع السلف دائما طلبي إعفاء عن كردو القضاء يعني اي ام اهل السنه يقول مناقباني ك هي انا علماء اكتب كانه بس كان لانشي ككاتي للان خليفه وللان والي وللان امام كانه دعوه كراون بكري قاضي طلبي اعفاء كردو وعلماء ام سردمش ومنهم ابن العثيمين يعني طلبي اعفاء كردو ك قضاه ما ترسيدات وله مع الاصابه اجران اذن برياري كده فرق بين قضاء و افتاء تيا او قاضي مفتي فرق عن تيا برياري قاضي خويب خي فتوايا بل ام جاوزيتي لقال فتوايا برياري قاضي الزامية هي مفتي الزامير يعني قاضي لبرو قويه هي ابي خص ما كمل كذبه في تنفيذه قادر. يعني يا لي بو دو شريك كشان وبدو خزم كشان هبول ما مستاي كي اهل السنه وتي هي هي كات قاضي ده All الزام things are not won't act as if they hear. Very various, officials believe their presidency will not طلاقين as a false poster for a year Okay so, they dear هنا I am the حاكم، rose толitous bitch. But then what I call Simonin? Police, police, تطبيق and politics are brig Avenue. They start to speak 있어요. دكانك say every man is saying nothing.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 ومع الخطأ اگر بك بريارك حلبو لبريم معصومني قاضي شلاكه ملاش حلعك او كاتيك يك أجري هي أجري اجتهادك هي, هي اي خطأك مغفورن لهو خطأك شكاپوشي ديك برامبتشي مرجك إن لم يألو جهدا إن لم يألو إن لم يقصر جهدا في البحث كم ترخمينك على اللي يقولين واو ترى ما فكرانو بدو هذا قران اگر هر واسرفي فتويده صرفي بالريالده اگر هلكت برفسار لايقوا بلا ما جهدي صرف كرت طاقه تواني خو خسغر بدو ايني بكا او كتم اجوره وخطاكي شي مغفوره وتحرم عليه الرشوه والهديه التي اهديت لاجل كونه قاضيا رشو برک برای دنیا بوئی حق بکات باطل باطل بکات حق او کیتری رشو؟ ای اوی که استاد تو معامله کثیر لدایری که بو تینا کن ایلا بپردا او تظالم با بناتری لتجسین. تو گناه نبي نبی او گناه بر بده. بالام رشو چیه؟ خود اتی برک برای دیت کسی بوینه حق کذب بکات حق. یابد خاطر پیش خلق او. همه نحیم. بلا ما ويقال هاي الكتاب بيسامو عملي كتير حق كتير نعيدن بيت إلا في إلا رجيك سيكبري بعرفتي أو كاتته جناه بارنبي أو كبره ويرجع جناه باربي والهدية خال كارجيك بوابا بهدية بنم نمو باي لكي بوابا بهدية يعني تع أو حدث سعري بوابن بهدية بو يصيبك بو إيشي كي بوكاتب حرام لبروي هدا العمال يعني كا دولة خلق لبروي قاضي يهديان هديان فيداو بويت بامري فاصفين هدا العمالي غلولن اوانك كارمندي دولهن خوك لبروي موظفها هديان بوتهري وغلوله أو اود زيلا ماضيكشتي يعني لبروي ماموصي لبروي مهندسي لبروي دكتوري لبروي تشي تشي تشي وزيري قاضي خلق هديان بوتهري او لا لمالكش تجازني وريب قريتوا. الكاتي كبير عمرك خالص صلى الله عليه وسلم عملي كينا عدهات ووطي حرام. ولا يجز له الحكم حال الغضب. شيء <سيب> كعب ريال بدات فصل فصوماتك هر <سيب> وها مفتيش نبي لكات انت رابونا فتوى بدات بو <سيب> لبري <كشنا> فكري مشوشه تركيزيني هر وها علماء قياس المسره مالن حال الجوع وحال النعاس وحال مدافعة الأخبثين يعني وحاله الفرح المفرط والحزن المفرط يعني كابرا زور برسيتي زور خويتي زور تانيا و عشر زور دلي خوشك جشي كذا يا زور بيتا خفتي هي لو كاتب رياضه يا فتو ابدا او دروسني ابوي ولم بابا استدرادك كاين نصيحه كبارستن کاتک هست کهی معاصرت شیخ کت زور مندوه الحاکی لیمکه لبرد سر کردن. دوایت که ل آدبي طالب و سائل مستقی لجل مفتی و شیخ و معاصرت. هبی مراعتی و مسلی ابکن. مسعود رضای خوای پروردگاری لیاد کاتک پرسیار لپی قمری خوای قاسم صلیم سه پرسیاری لیکاتی. اي العمل احب الى الله الصلاة على وقته قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني اگر داواء زياتر ملي بكر دائما قلت صمزانيالي زياتر في ادام بلان بو نكرت ابن حجر لفتح الباري فرمت مراعاة حال شيخي كردو زور الحاحي نكردو اكثاري نكردو لمن سائل بو ربما او شيخات بطاقة ماندوبة توشي ماللبة نشاطينية بو جواب دانوية ترسيار ربما لدتو ربي ربما جوابك تعودنا ذاتيا ربما جوابك ينقص به لبرشي لبرشي إنسان ماندوبة بمراعاتي حالي ما مصاكنت بكن بارك الله فيكم و هناك جوابك الذاتية علمياً صحيح نبيه يان بضل يتوانا بيت مهتم مهتمنا بكاته كجابت داتوا دل رانجاوبي او كاتانا في سر مكان وعليه التسوية بين الخصمين هبه يكساني هر هردو خصم دابكا إلا إذا كان أحدهما كافرا التسوية بين الخصمين يعني لا ایک این سرقنا فدانہ بیو کتنے سر زویدانہ ہے ایک چکننزی کوی دانہ بیو کتنے دور دانہ ہے نہ ابھی مساوات کا او شتا روتین و تسحيل الحجاب بحسب الامكان وتسهيل الحجاب بحسب يكون لك من اجل ان يكون لك كي اجل ان لحالاتك لك من اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من اجل كيف كان النبي بيسيو بيسيو كان النبي بيسيو، شر سري كيف شيو كسانو كا كيف شيو أنهى بيسيو كسانا ذر كا كيف بيسيو أنهى. طعام بحسب الامكان فدليلتي فتقو الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وزعها. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاج. أتواني يا رمتي لكاتك هبد لكانت قد كوا بيسبة بي يعني إذا بيسبة معين يا رمتي درهب كسانك بردسي بوكن كار اساني بوكن اوا درستا انك هو نمونه السكرتيري هي يا اللي ددري هي اوانا كار اساني بوكن يينا خاو بكيف حي بيت برات فلهي سنكوت والشفاعه والاستظع والارشاد الى الصلح أولى درست الإنسان شفاعتك لحق لخيره إشفعته أجروا في شفاعتك أبوك سكوان نناصر أوليهم كبراء حالي ويا فقير دامع وظلم لكراهى والاستيضاع استيضاعي طلب وضع الحقوق على من عليه الحق عند أباك والله كاك والله راسته حق لا ام ولم تشاو بوشيبكه يا متيب دهنه كي ليداش كي نهنه هي لكم كروه والارشاد الى الصلح ككل بين ختان الركون تو تنازل بوك توشتا نازله بوك بو اجل نودس كما يقول كاشا كانت كوتاي بيتش وحكمه ينفذ ظاهرا فقط حكم قاضي لا ظاهره تنفيذه قلت بلان في الحقيقه ايا فكيت انا يفكاو او منتوب لايكه منتوب لايكه فمن قضى له بشيء فلا يحل له الا اذا كان الحكم مطابقا للواقع من حيث الظاهر حقق ابات بلان حلال نيه بو الا ما غير لوقعه بزنه اخوتي يعني من غرات متمم دبا ام باي الله هي منا لا هما كانت تشكه هي من لور زمان زاني وقس زاني وشهود يزور ولبر برا اعتبارات حاكم ولكن بالريال دا دايبه من من حيث الظاهر هي منا يا هي اوا هي منا بلان في الواقع منا زان هي مني في الحقيقه من حلاله نخر بويا حكم القاضي لا يحل حراما بالريال قاضي حرامك حلالناك ها حكم القاضي لا يحل حراما حرام بحلال بلا ولا قاضي دايته بيوم تاذى من حلاله يتخذ زني هيتوني والحمد لله رب العالمين